أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهَا ارْكُضُوا إِلَيْهِ وَامِدْنَ يَا كُلُون وَلَهُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ وَمَشَارِبُ أَفْلاَ يَشْكُرُونَ وَنَجْعَلُ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَن من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء إذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماء லுல்லூ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ